الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا ألي أجنحة جاعل وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.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 الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لهم مغفرة واجر كبير افمن زين له سوء عمل فراوا حسنا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 وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ من عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هذا عَذْبٌ فُرَاتٌ سائغ شراب وهذا مِلْحٌ أُجَاجٌ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 Wees jij een beetje de beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje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 لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه Waal Allah is mijn vriend. Waal Allah is mijn in Allah is mijn oma ijassa, en mijn ta' bim is qubur. in mijn ta' illa na'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 فأخرجنا بي ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدوان الأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عبادي العلماء إن الله عزيز غفور الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيتين يرجون, يرجون تجارة لن تبور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 Zum, ma'aura tnelki tabeladina, strofeina, minna ibedina. Zum, minna, m'wallimulli, nefsi, wamin, m'wallimulli, nefsi,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 وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر وجاءكم النذير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 أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم, شرك أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إِنْ يعد الظالمون بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تزولا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم, جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم Nadien ما زادهم الا نفورا استكبارا في الارض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عليما قَدِيرًا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ على ظهرها maar te rijk zijn, maar te rijk en فإن الله كان بعبادي بصيرا